وشاطئ في يديه كفارة للخطايا وشاطئ في يديه كفارة للخطايا ذهبت يوما إليه بأدمعي وشقايا ورحت ألق عليه تبت لي وهدايا يا يوما ونفسي جريحة تتعايا وللمعاصي عواء مدمدم في الحنايا ذهبت يوما ونفسي جريحة تتعايا وللمعاصي عواء ديم في الحنايا كأنه صوت ذئب تغافلتهم عشايا أو نوح ثكل أهاجت لها القبور خفايا أو صرخة ميتيم لها القبور رزايا حملتها وكأني حملت هول المنايا وجيت ندم نأوزجي إلى المتاب بخطايا يا, يا يا يا رجالي يا رجالي, يا رجالي رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرر قلبي وجئت ألق أسايا رباه عفوك إني مدت يدايا نزعت أسرر قلبي وجيت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري أغن سحيق طوريا طاوه بدأت ولكن لم أدري أبتهايا فيه ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا يا يا, يا رجل إليك أنت صباحي مصفد في مسايا فاسكن ضياك إني ضمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد في مسايا فاسكن ضياك إني ضمآن ضل صدايا لم أدري من أي نبعي آه شط لا ما فيه من لغاق حشايا رحمك يا رب إني في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن مزلت أسجر جايا يا احماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا